سبحانه وتعالى لا أحصي ثناء عليه هو أهل الثناء والمجد أحمده وأشكره وأخلع من يفجره أرجو رحمته وأخاف عذابه إن عذابه الجد بالكفار ملحق وأستغفر الله العظيم لذنبي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات أتعلق بخزائن رحمة ربي التي أودعها في قوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا إليه يرجع الأمر كله والغالب على أمره هو القاهر فوق عباده الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه الأسوة الكاملة والسنة القائمة وطريق الخلق إلى الحق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 والله اشعر معكم اننا نتحرك فعلا خروجا من الظلمات الى النور اشعر معكم ونحن نتحدث اننا بالفعل نتحرك خروجا من الظلمات الى النور ولقد تحدثنا عبر عدة محاضرات حتى الان حول عمل الاسلام في اخراج المسلمين من احباطهم النفسي والله زرع عقيدة الأمل وروح والروح المتوثبة في داخل قلوبهم واليوم أيها الإخوة أرجو أن أختم هذه الخطوة خطوة مواجهة الإحباط بأمر في منتهى الأهمية الحقيقة وهو أنه قد يقول قائل وهذا صحيح ويحدث دائما صحيح فعلا نحن صرنا محصنين ضد الإحباط وأصبحت روح الأمل عالية وكما رأينا كيف زرعها الإسلام زرعا ولكن ونعلم أن هذا قد حدث فكريا وحدث نفسيا وحدث عمليا بالمنهج العملي خلاص مؤمنين بهذا موقنين بهه مصدقين به مسلمين به ولكن اعداء الاسلام مش سيبنا لا يتركون المسلمين ينزلون عليهم الهولة بالليل والنهار جروح وقروح وهدم واضعاف وتعب احنا خلاص فعلا نعلم ان النصر قادم قادم وان هذا الذي ينزله الكفار بالمسلمين لا يؤدي الى تعطيل مسيرة امتصار الاسلام بس بشرط أن يلتزم المسلمون بمنهج الإسلام الصحيح يمشوا صح طبقا لمنهج الإسلام سيحرزون النصر خلاص نحن محصنين بس بنتوجع بنتوجع بيحصل لنا جروح بنتعور ينزلون بنا أشد الإلام وأشد العذاب ماذا تقول أيها الإسلام وأنت أيها الإسلام قد يعني قلت لنا كفوا أيديكم في المرحلة الاولى مرحلة النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة قبل المواجهة وقبل ان تقوم دولة اسلامية وقبل ما يبقى في انظمة اسلامية كان الامر كف ايديكم طيب احنا مش, مش ادرينا نرد العدوان الواقع علينا وفي نفس الوقت بنتوجع نعمل ايه وانت بتقول احنا ننتظر عشر سنين خمستاشر سنة عشرين سنة نعمل ايه في الفترة دي يعني موجوعين عندنا جروح عندنا متاعب ماذا نفعل والحقيقة الحقيقة هذه فعلا معضلة هذه فعلا مشكلة يعني نعمل إيه؟ ماذا نفعل ناس بيشتغلوا على منهج الاسلام من اجل ان يتحقق نصر دين الله وهيعدوا عشرين تلاتين سنة في الفترة دي بتحصل لهم دبح وهدم يعملوا ايه ما هو المقترح الاسلامي خلاص احنا عرفنا ان النصر قادم قادم لكن طب نعمل ايه في الفترة دي الحقيقة يا اخواني هذه المعضلة اذا بالاسلام يقلب وجهة نظرنا في الامر مية وتمانين درجة يقلبها مباشرة الى النقيض والى العكس تماما ويقول لنا إن الحل اللي هو بيقدمه يكمن في كلمة وايه يعني? وايه يعني? ايه يعني? ما اللي يحصل يحصل. استحمله. ليس هناك طريقة لرد هذه الالام. ولرد هذه الايذاءات. ولرد هذا هذه القروح. ولايقاف هذه المصائب. ايه يعني? ليس موضوعكم أيها المسلمون التعاوير والجروح موضوعكم رسالة الدين ما لكم هبطتم من رسالة الدين تتكلمون عن إصبع جرح وجرح أو ظهر تألم إيه هذه ليست العقيدة اصبروا اصبروا واستحملوا وانتظروا فإن نصر الله سيأتي لا محالة انتظروا حتى يأتي نصر الله وفي الفترة دي لما تتوجعوا اصبروا على هذا الصبر ولذلك نتيجة لهذه الفكرة الضخمة التي تمنع المسلم من أنه هو ولذلك أنا ضد الأغاني والأنشيد الإسلامية اللي بتنباني على أساس وآه ياني أتلوا الزرع وحرقوا الزرع وقتلوا الضرع وقتلوا أبنائي ورأيت أبي وأمي وهما يقتلان وشجرة الزاتون وغصن الشعار في ميه وحصل نائس يلطم نائس نوم يلطم الخدود منهج الإسلام أن تقول يعني ليكن ما يكون أنا لست أبالي بما فعل أنا على خطي وطريقي أما أن تكون أناشيد الإسلامي توجعات وآلام تخلي الناس تبكي فيه وهي تسمع لا, لا نسمح أن تتحول همم الأمة الإسلامية إلى توجعات الثكالة والأرامل لا وإنما نتيجة لهذا المنهج الإسلامي الذي يقول لكم وإيه يعني ولدت أربعة أمور يا إخواني احفظوا وإعملوا معروف ولدت اربعة امور من اضخم عزمات الاسلام وعزائمه اربع مسائل ولدت عقيدة وولدت عبادة وولدت عاطفة وولدت فكرة اربع مسائل من اضخم ما يكون ولدت عقيدة الاستهانة ولست ابالي انا مش مهتم ولست أبالي حين أقتل مسلما هذه قضيتي وهدفي وطريقي أنا مش هدفي أن جسمي يطلع سليم وإسناني تفضل صفين لولي وعني تفضل ما شاء الله فنجالين مش عارف إيه لا أنا ليست قضيتي هذه القضية أنا قضيتي ديني لذلك كان الشعار عقيدة الاستهانة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان بالله مصر... كان في الله مصرعي فكرة أن هذا الكلام يهمني أو يقلقني أصلا غير واردة بل يريد في القرآن أن يقول أهل الإيمان للمتجبرين رجل متجبر علينا يقول سأدخلكم السجون وسأقتلكم وسأقطع أيديكم وأرجلكم وسأجعل منكم مثلى و... وسأعلقكم على جذوع الأشجار وسأصلبكم وسأجعلكم فرق أمام الناس فإذا بال... بال... بالروح الإسلامية يقول له يا حبيبي، العب في، التي في التلعب، فيه اقضى ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهذه الحياة الدنيا هي هي أمر خارج عن إطار اهتمامنا وعن نطاق تكثيرين، وليست قضيتنا. اقضى ما أنت، روح、「لعب، اقضى ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا» احنا عندنا قضية أخرى وانظر كيف يصرفونه إلى القضية الأخرى إن أهمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا إحنا عندنا قضية مختلفة إنما قضية أن تتسلط على إصبعي ولا ظفري ولا شعري ولا هذه قضية أجساد وأبدان والله هو المعافي وسنسأل الله عز وجل فهلد قدر من الاستهانة بهذه الويلات التي يتهددنا بها الذين يريدون قهر الإسلام ولن ينقهر الإسلام مدام هناك من يستهين لذلك جاء في القرآن الكريم عبارات كعبارة ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه سجن إيه يا ابني؟ سجن إيه اللي بتتكلم فيه؟ كما قال العالم الفقيق قال سجني خلوة وإذا سجنتوا دول بيفصل المسجون صاحب العقيدة عن المسجونين بتوع المخدرات والأتل والسرقة لحسن يتدينوا ويسلاموا ويلتزموا ويبقوا جماعة بسمهم مرقعين يعني وملتزمين في نفس الوقت بعدها يتحولوا الالتزام ويبقوا خطر بالق فيروحوا فصلينهم فتحولت الدعوة إلى السجن إلى خلوة وإلى دعوة وإلى صناعة صف الإسلامي فقال رب السجن أحب إلي من هذا الفسوق الذي يدعونني إليه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه كلمس عدم الاهتمام بالتهديدات المرأة امرأة مسنة ذات شيخوخة وذهب بصرها وعميت تقول لابنها انت يا ابن خايف يسلخك إن الشاه الخروف لا يضيرها سلخوها اذا ذبحت بعد ذبحها لما تتذبح خلاص ما تحسش فما يهمكش يسلخه ولا ما يسلخوش اصبح الامر في الميزان ليس هناك اطلاقا اي درجة من درجات انت ما بتعرضش علي شيء خطير ابدا انا ما يهمنيش شعيب شعيب وخلوا بالك وشوف ادي كلمتكم عن سيدنا يوسف وكلمتكم عن سيدنا ابراهيم وكلمتكم عن ولست أبالح حين أقتل مسلما الصحابي خبيب وحدثتكم عن ولا نصبرن على ما أذيتمونا إنما شعيب عليه السلام وشعيب هذا يقال له خطيب الانبياء لفصاحه وبلاغه ما عرضه من قضايا مش يعني فصاحه لغه فصاحه عرض شعيب يقولون له هن هنموتك هن نرميك بالحجارة عارف الدبش هنفضل نرمي عليك دبش الحد من نموتك مثلة وعارف اللي منعنا من كده علتك الناس الطيبين أرى يبنى دول يقولون له ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز أنت لا تساوي عندنا شيئا فإذا به حين يرد يترك القضية تماما التي يطرحونها كأنهم لا يتكلمون ويطرح قضية أخرى هي قضيته يقول لهم, يقول لهم ولولا رهتك يرجمناك وما أنت علينا نبي عزيز قال أرهتي أعز عليكم من الله, من الله واتخذتموه وراءكم سخرية يطرح عليهم قضية الألوهية وقضية عبوديتهم لله بنقول لك هنقطعك بالحجارة والدبش ونقتلك كأننا ما قلناش حاجة وتطرح علينا نفس دعوتك التي فيها دعوة إلى الله وإلى ألوهيته وإلى ربوبيته من بعد وإلى عبوديتنا لله نعم لأنني مسلم قضية أن ترجموني وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون دي قضية جسمي وقضيتي التي التي أنا مكلف بها ليست جسمي وإنما دعوتي أنا مكلف بدعوتي أما جسدي فقد ملكته ربي بل هو أصلا ملك لربي أنا أخذ من رب العالمين كيف فأنا مهتم بدعوتي لذلك كان المؤمن الذي خرج في سورة ياسينو ده مؤمن رجل عادي له نبي ولا رسول رجل عادي زيه زيك يا ناس هددوه والآيات من أولها قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجروا وهم مهتدونون وما لي لا أعبد الذي فطراني وإليه رجعون أتخذ من دونه آلياتا قالوا, قالوا للرسل إن تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا الكفرة يقول للمرسلين الكفرة يقولون للمرسلين لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم الأبدان قضية الأبدان والأموال والمباني مش قضيتنا هذه قدر الله في رزقه لنا قضية لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم يقول لهم طائركم معكم يقول لهم إن طائرنا بكم احنا متشائمين والشكو علينا وحش فإذا بأهل الإيمان يقولون لهم قالوا طائركم معكم دي موضوع تلك موضوعنا إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون لا يقف الداعية عند تهديده في المباني التي تهدم وال وال والأبدان التي تجرح والأموال التي تستبه هذه ليست قضية قضية صهيب لما أخذ ماله كله والله لو كنت أنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم لقلت كلاما يضعف هذه مع الأسف الشديد احنا ما نتربى على السنة هو احنا بنحب كل واحد يفكر كيف يتصرف احنا بنتربى على النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت مكانه لأفسد كنت هقول له معلش يا صهيت معلش ان شاء الله ربنا يعوضك ربنا يخلف ده انفقته من شيء فهو يخلفه لمنيته الدنيا منيته الدنيا انما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ربح الباية وكسبت انت بعت الدنيا كلها واشتريت الاخيرة خلاص حتى لو وقف الامر هنا كسبت إنما كلمة معلش وربنا يعوض عليك دي التعازي التي أوهنت النفوس وأوهنت العزمات إنما المسلم يقول ولست أبالي أنا ما يهمنيش وفي سورة إبراهيم يقولها أهل الإيمان بكلمة ضخمة يقولون له اعملوا انتوا عايزينه ولنصبرن على ما آذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون يا الله يا الله بذرجة انهم لما ان الكفار لما وجدوا المسلمين يستخفون مش مهتمين مش وقفين قدام التهديد بما فيه الكفاية ومستهينين بمعنهم متأطعين مستخفين بهذه الصورة هل غر هؤلاء دينهم مش بتقرواه في صورة الانفال واذي يقول الانفال الكافرون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم فيجيبهم الله تعالى يقولهم لا دمج غرور ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله هذا مقتضى قوة التوكل على الله أنهم لا يهتمون بهذا الذي يرون اهدون لا شيء عندهم أصبحوا رخاصا في قلوبنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نفس تربيته وكما ربى صهيبا لما قال له ربح البيع رب ايضا خباب خباب تربية هحكي لكم اطمئنوا انتظروا بس علي رب خباب تربية انا شخصيا كلما حكيتها لنفسي اخاف منها من احس انها كبيرة اوي صعبة صعبة صعب لو كنت مكانه لا تطفطقت على خباب انما خباب صحابي صحابي يعذب في سبيل التوحيد وجاي يا اخواني متقطع مش قادر يمشي على رجليه رجليه مش شايلاه جاي يجر جسده. يجر جر جسده يجرجر بدنه مش قادر يمشي على رجليه جاي يتجر وهو وهو الرجل السوي القوي اصلا جاي جرجر جر نفسه ويكشف عن ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام هم الكفار جابوا شوية فحمة زي بتاعت الدرة ما تيجي تشوي درة كده جابوا فحم فحم متجمر وولعوه وخلوه متقد ثم فرشوه ومتقدا وجم بظهر خباب ووضعوه على الجمر فمن طفأ الفحم إلا من الشحم الذي سال من ظهر خباب من شدة العذاب من شدة الكي خباب لما رأى الهولة بهذه الصورة ذهب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام احنا على الحق يا رسول الله وهم على الباطل وأنت رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا يعني تطلب النصرة لنا يعني أنت رسول الله أنت رسول الله قل يا رب انصرنا وأزح هذه الكربات والغموم خلينا نخلص واللي بيقول كده مش بيدلع اللي بيقول كده ليس رجلا يعني مستخسر نفسه ده إنسان رأى من العذاب والهول ما لا يحتمل ما لا يحتمل فيقول له ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا فانظر الى النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الرحمة المهدى اللي احنا واخدين لكلامه كله جميل ويطبطب على الناس ولكنه هنا يقيم انفسا من العوجاج يقيم العوجاج يقول له وعف شد دعوتك حتى وانت واجهت ما واجهت دعوتك تستحق ان تكون صاحب همة وصاحب رسالة ولا تقوم الدعوات بالناس الواعة الناس اللي تشترط مرتبة ومرتبتين وتكييف حصنته كثيرة خمسة ستة حصان وتشترط هذه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين عباد الله ليسوا من يتقلبون في الحرير وريش النعام عباد الله من يعرفون كيف يسيرون على الضرب وانا بتكلم واعرف ان هناك بلادا صيف داخل بيفكر يروح يصيف فين على خريطة العالم يترى على شواطئ اسبانيا ولا فرنسا ولا سويسرا احسن ولا يروح بلد عربي ولا يعمل ايه امم ساقطة يجب ان تستجمع نفسها فإذا ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ليقيم العوج؟ عشان كده الصحابة دول ليسوا شيئا بسيطا الصحابة أقيمت, أقيمت عقيدهم وأنا يا إخواني أخشى على نفسي من الإجرام أننا لا نحدثكم في هذه الأمور لنقيم العوج والضعف الموجود في المجتمعات إنما النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقيمه كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة التي جاء فيها خباب متكئا فانتصب انتصب وجلس واحتشد لخباب انتبه له يحدثه ويقول له يا خباب يا خباب وخباب ده مش واحد قاعد زيه احنا قاعدين هنا في النعيم يا اخوانا كيف جميل جدا تني عندنا لهي حر ولا بنحس ببرد ولا حر والكلام جميل وشايفين ما شاء الله وبتعد ديكورات يتفننوا في الجماليات والاضاءة انوار وشيء جميل وتحايا وانما هو يقول لخباب الاتي من الجمر والعذاب يقول له يا خباب انت بتتكلم عن ايه يا خباب لقد كان الرجل في من كانوا قبلكم ناس اللي قبلوكل اللي حملوا الدين يوضع المنشار على مفرق رأسه يجب من نص دماغه كده وينشره جمجم الدماغه زي ما المنشار ينشر الخشب يوضع المنشار على مفرق رأسه فما يتركونه يعني فما يتركون الشخص حتى يشقوه نصفين حتى يقع على الارض فلقتين نصفين الرجل قبل كده كان بيتنشر لحد ما يقع فلقتين وكان يمشط بامشاط من الحديد عارفين, عمش... عارفين اللي بيبقى بتاع الزرع ب... ب... ب... بيكنس الحشائش من الزرع عارفين المقشة الحديد دي يمشط, ال... ال... يمشط بامشاط الحديد ما فوق عظمه ما دون عظمه انا مش عارف اكون ساعة ترجمة هيعرف ترجم الكلام ده أنا عادة بسطه يا اخي الكريم على هذا هو فين فيهنا مش شايف هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمشط ما فوق عظمه ما دون عظمه بامشاط من لحم وعصب بي بي بينهشوا اعصاب ولحم بامشاط الحديد لحد ما يعروا العظم فما يصرفه ذلك عن دينه بتتكلم في ايه يا خباب فإذا بخباب الذي أتى من دقيقة واحدة وهو يشعر عظم يستشعر عظم ما نزل به إذا به الآن يشعره بسيطاً هيناً بجانب ما فعله أهى أهل العقائد أهل عقيدة التوحيد عبر العصور فتستقيم القوة المؤمن لذلك أيها الإخوة كل نبي جاء واشتكى له قومه من التعذيب أو مما ينزل بهم قالوهم ايه اللي انتم تتكلموا عنه ده يعني سيدنا موسى عليه السلام على سبيل المثال قومه وانتم تعرفون حجم, حجم فسوق بني اسرائيل حجم انحراف بني اسرائيل قاعدين يدلعوا عليه ويقولوله يا موسى اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا ما فرقتش قبل ما ترسل كنا نؤذة وبعد ان ارسلت بقينا نؤذة ودي حاجة الحقيقة أنا نبهت إليها مرارا إنه عندما ولد موسى عندما ولد كان موسى فرعون يقتل الذكور ويستحي الإناث طب تولد واترب وأصبح رجلا وبعدين خرج من مصر إلى مدين علشان وقعت قتل المصري وبقي في مدين عشر سنين ورجع من مدين بعد عشر سنين سمع ايه بعد الزمن الطويل ده كله قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون يا الله يعني عشرات السنين من ساعة وقعت ميلاد موسى إلى أن أرسل ويتكلم العبرة تقتيل الشباء الذكور فقالوا له اوذينا مش إذاء بسيط مش بيدلعوا إذاء ايه ده بيحصدوا الرجالة وأمةهم يقضى على رجالها ويبقى النساء بغير رجولة بجوارهم أمة تستباح أعراضها ولذلك قالوا له أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا فكأنه بيقول لهم وإيه يعني وإيه يعني قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورفها من يشاء من عباده وأبل ما أقول لكم أن العاقبة للتقوى عايزة أقول لكم إن موسى بهذا يقول لهم ليست القضية في الإذاء النازل أيها الأحبة إذا كان أهل الإيمان قد قالوا ولست أبالي حين أقتل مسلما وإذا كانوا قد قالوا ربي السجن أحب إلي وإذا كانوا قد قالوا ولنصبرن على ما آذيتمون وإذا كانوا قد قالوا اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وإذا كانوا قالوا اقضي ما أنت قاض نعم وإذا كانوا قالوا اه اه لما قالوهم ولولا رفتك رجمناك قال أرفي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم سخرية إذا كانوا قالوا هذا أصبح كل العذاب هذا الذي ينزل يقع على من يحتمل وعنده أول نقطة ولدت بقوة وهي عقيدة الاستهانة هذا قدر الله وسأحتمل قدر الله وأسأل الله العافية ولن يكون إلا ذلك ولا يصرفني ذلك عن دعوتي وبعدين يقول الله تعالى لهم إن يمسسكم قرح ويعني فقد مس القوم قرح مثله إذن استهانة كاملة بما يقع لأنها في علم الله وفي قدر الله ونحن متوكلون على الله بعد عقيدة الاستهانة ولد امر اخر في منتهى القوة تكلمنا عنه سلفا وهو عزيمة الصبر عبادة كما ولدت عقيدة ولدت عبادة عبادة الصبر عزيمة الصبر انا ماشي لقيت راجل وامراته ابنه بيتعذبه ياسر وسمية وعمار عذاب شديد ياسر قتل في هذا العذاب ثمية قتلت في هذا العذاب عمار ادهد لحد ما اضطر انه يشتم الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفر بالله نتيجة الضغط عليه فيأتي القرآن بآية يا إخواني كأنه يخلع القلوب من أماكنه هنقعد زي المرأة الثاكلة نبكي ونلطم يقول تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله ساوى بين رسالته وبين الإذاء إهدى كيف يساوي فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله مين قال كده مين قال أن يعامل الصبر على عذاب الله كالصبر على فتنة الناس مين قال كده نحن نصبر على فتنة الناس وسينصرنا الله وينصر عقيدتنا أما النبيع الدين لنقع في العذاب لا يمكن أن يكون هذا أبدا ولذلك جاءت عزمة المؤمنين وهم يعلنون ولنصبرن على ما آديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون نحن أهل صبر وأصبح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 دباب له شروط لا يدخلها إلا من استوفى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فولدت عبادة الصبر لدرجة في أن رسالة الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت واضحة وإلى المؤمنين يا رسول الله اسمع يا إخواننا اسمع كويس يقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على الحاجتين الأمرين على ما كذبوا وأوذوا على التكذيب لدعوتهم انت كذبوا دعوتك مش صحيحة والإذاء اللي هو الضرب والتعذيب والقتل والتهديم والتهجير وما إلى ذلك ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا النصر قادم لكن لا بد أن يمر بمرحلة يقول تعالى في ختام هذه الآية وما أروعها ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين اسمع الآية على بعضها بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جوابه ورسالة أهي بعث لك جواب ولقد كذبت رسل من قبلك على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله الواقعة دي السنة دي مش هتتغير ولقد جاءك من نبأ المرسلين فأصبحت عبادة الصبر وعزيمة الصبر شأن الأمة اصبروا صبرا قال ياسر أنا شايفكم تتقطعوا وصعبان علي ونفسي يعمل لكم حاجة وما عنديش حاجة عملها فصبرا رأس مال الدعوة صبرا قال ياسر فإن موعدكم الجنة كما ولدت عقيدة الاستهانة وعبادة الصبر ولد حب عاطفة يا إخوة يبقى عقيدة وعبادة وعاطفة ولدت عاطفة هائلة دافقة عاطفة مشتعلة حبا للإيمان حب للإيمان لأنه لنا بأ... كل هذا الذي قلته لكم الآن ومن قبل لا يمكن أن يفعله انسان تكلفا يا سلام لا يمكن أن يفعله الإنسان تكلفا او تزيدا او, أو يعني يقول والله الشيخ اللي في تلفزيون قال يعمله كده استهينه فانا استهين ما ينفع بسم الله تفضلوا يا اخوانا <تصفيق> فيقول هم بيقولوا عزومة المراكبي ان المراكبي يقف فلوكة في وسط النهر وبعدين قاعد ياكل وانت قاعد على البر فتقولوا يا ابو فلان يقولك تفضل تفضل فين بقى في وسط فاجزاك الله خير فاقولوا يا اخواني نعم ولدت عقيدة وولدت عبادة وولدت أيضا عاطفة هذه العاطفة هي حب الإيمان قبل ما استهين بالعذاب قبل ما أصبر لازم يكون في شيء تحقق داخل قلبي جعلني محبا للإيمان اسمع كده شانا ضربتلك المثل بشعيب شعيبي بيقولوله بيقولوله إيه شعيبي بيقولوله آه آه ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال ارهط اعز عليكم من قال يا قوم ارهط أع... ال... من الله واتخذتموه ورااكم سخريه طيب شعيب ده لما تيجي تسمع ماذا قال في حب الإيمان تجده يقول في إباء وشمم يقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها بعد إذ نجان الله تحس في الكلمة بأنه يتذوق حلاوة النجاة ذا احنا كنا هنضيع يا راجل ذا احنا كنا كما ورد في سورة الصفات فطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله لقد كدت لتردين كدت هتوديني بذاهية كدت هتوبقني كنت هتدخلني جهنم وبئس المصير يعني يقول الله عز وجل في هذا ف يقول الله عز وجل نعم يا إخواني اسمحوا نعاود الفكرة مرة أخرى أقول فإن الله سبحانه وتعالى يحكي لك أن شعيبا يشعر بأن الله نجاه أنه كان أنه يشعر أن الحمد لدى ربنا لطف ده أنا كنت هضيع المعنى ده تذوق هذا المعنى معنى أن أنا كنت هضيع وفتنة هؤلاء الناس ده ممكن أرجع عضيع لو ما صمدتش لها وصبرت لها فيقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا كذا وكذا إلى آخر الآيات في سورة الأعراف إذن هو يحس بحلاوة أنه نجى وأصحاب الكهف في سورة الكهف أصحاب الكهف في سورة الكهف يحدثونك عن أنهم نجوا وأنهم يخافون أن يعودوا للدرجة أنهم يقولوا وهو بيقولوا للولد صاحبهم انزل اشترلنا أكل وخلي بالك قالوا لهم خلوا بالكم إنهم الكافرين إن يظهروا عليكم يرجموكم هذه الأذى, الأذى البدني أو يعيدوكم في ملتهم عشان تخلصوا من الرجم ومن العذاب البدني ده ترجعوا وتكفروا مرة تانية وإذا بهم كأن كلمة يرجموكم دي مش موجودة يعلقوا على كلمة أو يعيدوكم في ملتهم يقولون ولن تفلحوا إذن أبدا أبدا انصر إلى حب الفلاح يعني هو شايف أن الفلاح شيء يتخاف عليه كلمات تدلك على أن رابطتهم بالإيمان الذي يدافعون عنه رابطة احساس بأنه إغاثة بأنه إنقاذ بأنه لا يمكن نفرط فيه لا يمكن نتركه لا يمكن نتجاوزه ولن تفلحوا إذا أبدا وحتى بيت الشعر الذي قاله الصحابي خبيب ابن عدي الذي يعني عذب يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما يا سلام على كلمة مسلما يا سلام على كلمة مسلما حين أقتل مسلما الله اللهم لك الحمد الرجل يقولها يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما ولما يأتي أحد الصحابة القتل يقول فزت ورب الكعبة وهو يقتل ودمه يخرج منه دفقات وروحه تحتضر ومع ذلك يقول فزت ورب الكعبة والله العظيم فزت ثوز اقتل مسلما ولم تفلحوا اذا ابدا حتى في سورة غافر مؤمن الى فرعون, آل فرعون يقول ويا قومي يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة النجاة شوف عرف الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال من نجاة اه اه أنقذ نفسي إزاي مؤمن آل فرعون اللي هو أسلم الآن ودخل في الإيمان الآن يرى العقيدة أنها إنقاذ وأنها غوث وأنها غوث يقول ما لأدعوكم إلى النجاة أنقذوا أنفسكم يا صفية يا عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار يا فاطمة يا بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنكم من الله شيئا انقذوا الإنقاذ لذلك هذا الحب الدافق الجارف العاطفة البالغة المتمكنة العاطفة البالغة المتمكنة يا سلام أنه ي... أنهم يحبون الإيمان وأنهم يرونه إنقاذا وأنهم ليسوا مستعدين للتنازل عنه والله إذا أنا في سبيل حتة الدهب دي أفضل هياختخذ مني الشكماجية بتاعة الألمزات اللي ورثاها عن جدتي فلانة هانم أغلي أغا مش عارف إيه والهانم والباشا والأمير والبرنس والملك والخديوي و فديموت عليها لا العقيدة عند المسلم اكثر من هذا بكثير العقيدة عند المسلم كنز كبير ولذلك يا هيوها كانت الكلمات التي رويت لنا رواها القرآن او روتها السنة او روتها وقائع الاحداث عن الصحابة بعد ذلك انما كانت تدل على مدى حبهم البالغ للإيمان وأنهم ليسوا مستعدين لفركه لذلك هذه العاطفة التي عمرت القلوب جعلتها تدافع عن إيمانها وتصبر على ما ينزل عليها وإذا رأت الهول والويل والثبور وعظائم الأمور قالت عما قليل إن شاء الله لا يتغيرن هذا الأمر المهم أن أعمل في دعوتي وأن أتوفر عليها وأن لا أتركها وأن لا أدعها وأن لا أغادرها إذن ولدت عقيدة وولدت عبادة وولدت عاطفة وولدت فكرة فكرة وهذه هي رابعة هذه الرباعية هذه الفكرة أن المواجهة قادمة وأن الأمر إنما هو فترة تمر وينقصر الإسلام بعدها نعم نعم ما يقع في أرض فلسطين نعم ما يقع في أرض أفغانستان نعم المصيبة في صفنا نحن القضية في صنعنا لم... لصفنا نحن إن أحسن الصنع لن نفقد النصر إن شاء الله ما دمنا متوكلين على الله إذن ولدت الفكرة أن هذه فترة ستمر وسيأتي النصر وأن نصر الله آت لا محالة ومتحقق لا ريب ولذلك كما قلت لكم كان كل مسلم حتى وهو في مكة يعذب فاهم ان المواجهة قاد جاية جاية ومعروفة من الأول يعني المواجهة يا إخواني ولو سمحت برضو احفظوا الكلام ده هذا كلام غالي جدا كلام غالي الحقيقة يعني, يعني, يعني الحقيقة يعني يستخرج من الآية والحديث والإنسان يشعر بجلال وهو يراه ويشعر بجلال النحو. يعني أن المواجهة ثلاث كلمات أن المواجهة محتمة ستقع محتمة لازمها تحصل وأنها مؤجلة مؤجلة ليست الان لم اؤمر بذلك بعد لم اؤمر بذلك بعد الله يعني هتؤمر بعد كده لكنها مؤجلة كفوا ايديكم ما تعملوش حاجة واقيموا الصلاة وقاتوا الزكاة ونمرة ثلاثة احنا قلنا اول حاجة ايه انها محتمة نمرة اتنين انها مؤجلة نمرة ثلاثة انه من الاول تكونوا عارفين مش هي مؤجلة يعني هنفضل مخبيين عنكم مش هتعرفوها لا دا وانت في مكة لسه في الاول تعلم المواجهة قادمة يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لاصحابه لقد اريتوا يعني ربنا وراني اراني لقد اريتوا دار هجرتكم ايه يعني فيه هجرة اه نعم يعرفون وما في مكة ربنا وراني دار هجرتكم ووصف لهم المدينة إنها أرض فيها نخل بين حرتين من صخور شديدة يبقى عارفين إن فيه هجرة وعارفين إن فيه قتال يقول النبي عليه الصلاة والسلام أما والله يا معشار قريش يقول الكافرين لقد جئتكم بالذبح يعني جئتكم بقتال سيؤدي إلى أن تفقدوا أعناقكم وهو في مكة يبقى قالها هاجر ها أقاتل وقال الله له ان الذي فرض عليك القران لراضك هترجع إلى معاد يبقى هاهاجر واقاتل وارجع في فتح لمكه كل ده وهو لسه في مكه لسه لراضك الى معاد ثم ستصير مكه في الحكم الإسلامي لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين مش الثلاث ايام بتوع عمره القضاء وإنما سيكون الامن الامن يعني مجللا وضعكم كلهم امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ولذلك دي جت في صوره الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا لأنها ستكون بعد الفتح إذن واضح من الأول ما الذي سيقع وعندكم الخماسية الرائعة في كلمات ورق ابن نوفل ورق ابن نوفل أب... فاكرين متى قابل الرسول متذكرين قابله قبل أن يعرف الرسول أنه رسول أصلا قابله لما جاء جبريل أول مرة قبل ما تبتدي خطواتك كرسول أساسا ولا يباني ازدعوه لما عرف ورقة أنه نبي ماذا قال ورقة قال له اسمع أنت نبي هذه الأمة أنت رسول الله وهذا الذي يأتيك هو جبريل الناموس الذي كان ينزل على موسى ولئن أدركني زمانك لا أنصرنكا ولكن انا عايز اقول لك خمس كلمات هم عشان تعرفوا ان المواجهه محتمه ومعروف انها جايه قال له لا تكذبن هيكذبوك ولا تؤذ ين هيضربوك وياذوك ولا تخرجن هتخرج من مكه هيهجروك من البلد وهتمشي تدور على لجؤ سياسي و.. وعلى اماكن ثانيه تقيم فيها ولا تقاتلا لما تخرج مش هتروح في الملاذ الامن اللي بيحضروه للمجاهدين يتعبوهم هنا ويطلعوهم بره خلاص يقعد مرتاح بقى خلاص كت... طب حلو قوي وم عايزين احسن من كده ده من من معركه الجهاد جهزوا له مكان حلو اسر على الريفيرا ايه المشكله لكن خرج انما لا ده لا للجوء السياسي الامن وانما يخرج لدعوته ايضا فقالوا لها فقالوا لا ثم جاءت الكلمه الخامسه ولا تنصرا خمس كلمات لخصت كل شيء المواجهه قائمه لا تكذبنا ولا تؤذينا ولا تخرجنا ولا تقاتلنا ولا تنصرا ايها الاخوه وتمر الفتره وتمر الفتره على اي حال التي كان فيها الإذاء والأهوال والصد عن سبيل الله فلما تمر يفوز الأشخاص بالأجر وتفوز الدعوة بالنصر بالطريقة اللي احنا مشينا عليها بقلنا أربع محاضرات خمس محاضرات له منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات تمر الفترة يفوز أشخاص المؤمنين بالنصر وتفوز بالأجل وتفوز دعوة الإسلام بالنصر ومن أبى أن يسير على هذا فليس من الله في شيء ولم تنصر الدعوة ولرب سائل فلماذا أيها الشيخ لا تنتصر الدعوة منذ عشرات السنين فأقول ليس لأن هذا المنهج قد تخلف وإنما لأننا نحن لم نتحقق لمواصفات العمل والدعوة الراشدة مش مشيين صح طبقا لكتالوج المنهج الإسلامي إحنا بنعمل أشياء وبعدين يكبر في نفسنا تكبر في نفسنا هذه الأشياء فنفضل عليها ولو راجعناها على فكرة الإسلام لرشدنا إنما ولذلك الله عز وجل يهدي المتحركين أيها الإخوة بهذا أكون قد انتهيت من هذه الخطوة وإذا أذنتم لي يعني وقد تعمدت عمدا أن أبخي وقتا لأنني أريد أن أقف أمام الأسئلة ليس الأسئلة العامة يعني أنا ليس أجاوب أسئلة في الطلاق والمراف والمراف لا ولكن انا عايز أجيب الأمور التعقيبات التي جاءتني حول هذه السلسلة بالذات حول هذا الأمر بالذات اولا انا خايف من إيه انا خايف من إيه يعني إيه خايف يعني الكلام اللي قلناه عبر لقائين فاتوا حتى الآن في الحقيقة انا خايف منه ان الناس تبقى عنيفة قوية في الكلام يعني واحد بيقولك ايه مثلا لابد ان تصف الكفرة بوصفه الشرعي يوم واحد يتصور انه يطلع يقول له واحد يا كافر يا فاسق يا لا لا لا ما قلنا هذا وما اتينا عنده ابدا وانما انظر الى النبي عليه الصلاة والسلام قوة الفكرة والتحديد مع أدب الأسلوب والقول يجي له الراجل الكافر اللي بيدفع له رشوة علشان يسيب الإسلام يقول له احنا مستعدين نخليك الملك بتاعنا ومستعدين نسمع كلامك ومستعدين نخليك أغنى واحد فينا ومستعدين خذ الرشوة اللي انت عايزها ويسيب العقيدة دي فالنبي عليه الصلاة والسلام يكلمه برقة وادب في الاسلوب يقول له افرغت يا ابا الوليد ابا الوليد انتم عارفين العرض كانوا يعتبروا فعلا ان, ان تقول له واحد يا ابو فلان بالكنية دي شيء كبير جدا شيء كبير جدا يعني هما لما ينادوا بعض اقروا في كل المرويات تلقي داي يقول له يا عمر يا خالد يا حسين يا مصطفى يا فلان يا فلان يا فلان انما تجي هنا تلاقيه ياخد الواحد يقول له يا ابا الحكم يا ابا عمارة يا ابا الوليد يا ابا دي اعراف العرب فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بيقولوش تعالى يا كافر يا ابن الكافر لما اسمعك جوابي لا عيب الكلام ده دي هزة الراس في السخرية والهزء هذه تحدث عنها الاسلام يعني طريقة الاستخفاف وحركة الرأس والعنق والسخرية من الناس دي ده الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى ان تكون له خائنة اعين يبص الطرف عينيه ده لمحة كده يغمز غفض هذا صلى الله عليه وسلم فيقول له افراغت يا ابا الوليد وفي الاول قال له قل اسمع شوف كلام ده وبعدين قال له ايه قال له فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة في عدن وثمود إلا الهولو اللي هي أول سورة فصلت أنذرتكم صاعقة يبقى يقول إذن لا هو خفف من أن هذا كفر والكفر يستوجب صاعقة وستنزل بكم الصاعقة وسأحاربكم وتحاربونني ولا أنه اشتد في أسلوب الحديث لابد أن نعلم هذا لابد أن نعلم يعني لما أجد نهاردة ألاقي واحد صحفي مثلا يقول له فيش حاجة اسمها كفر وإيمان ولا حلال ولا حرام ولا شريعة ولا أقول له على فكرة هذا الكلام يخرجك يا أخي الكريم حرام عليك يخرجك من الإيمان يعني ربنا ما نسمعش كلامه ولا نسمع كلامه وأنا بكلمه بمنتهى اللطف ولكن لابد أن يعرف إذن لابد أن تعلمه أن رق أننا لا نقول للناس خرجوا تخنقوا مع البشر ده المرة واحدة نمر اتنين اوعوا تخففوا من صيغة صيغة الحسم في القضايا لان دي مصيبة كبيرة دي اللي مضيعانا على فكرة وعلى فكرة قد يقال احنا عايزين نعمل ارضية مشتركة وعايزين يعني لا نستعدي الناس وعايزين لا بالعكس في هذه الشريحة شريحة العقيدة كما قلت في الأسبوع الماضي المسألة محتاجة حسب لا يا جماعة ده كده انتو شيء واحنا شيء تاني خالص وكل ما هم يحاولوا يقربوا يقول لهم لا لازم يتزنقوا في أنهم يتركون بهذه الصورة أدين ويمرقون منه. النقطة التالتة في الأسئلة اللي جاتني إن في ناس كثير الحقيقة لقيتهم انا اتكلم في قواعد الاسلام وهم بيعملوا ترجمة من عندهم كده مشكورين لاخنقته مع ابن عمه بنت خلتها واخت زوجها يقولك اه شوف بقى يبا اذا انا الشيخ قاله انا علي ان افعل في حماتي كذا علي أنا لا يا جماعة لا تستخدموا مسألة المفاصلة والمميزة والوصفة على أنها داخل صف المسلمين ده تبقى مصيبة كبيرة وإنما أنا أقول لكم عن مبدأ الإسلام عن عقيدة الإسلام وعن أمة الإسلام كيف يجب أن نأخذ يعني بها أيضا يعني أحد الإخوة أرسل إلي رسالة يقول يعني إذا كانت هذه المرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها هذه القوة وهذا الحسم فهناك أيضا مرويات رويت فيها لين وفيها يعني رقة وفيها أقول له لن أعلق وإنما أقول لك راجع كل ما روية من مرويات فيها رقة ولين ستجد أنها في أسلوب الدعوة وليس في مادة ليس في محتوى الفكرة ليس في الفكرة نفسه أنا بقول أن الذي يفعل كذا هذا كفر هذا حرام هذا فسوق هذا مخالف لدين الله بس يقول كده العالم لانه برضه انا اخشى ان يكون عوام من ناس ولو طبيب او مهندس او محامي او مدرس او صحفي يعني عوام من الناس اي مين ليسوا من العلماء ليس هم الذين ينزلون هذه الاحكام على كل حال ولذلك انا الحقيقه يعني هتجد ان النبي عليه الصلاه والسلام كل اسلوب له فيه رقة انما جاء في الاسلوب وليس في المبدأ انما من يخالف الاسلام اقول لا بأسه مش ان نستعدي لا ان, أن نبين تماما العداوة مش نستعدي يعني احنا بنحارب انما لا انت شيء اللي انت بتقوله ده ضد اللي أنا وهو اللي يحاول يقارب وانا ارفض انما انا حاول اعمل ارضية مشتركة خسرنا كثيرا جدا كما قلت عن هذا الامر ايضا ولذلك, ولذلك لا يمكن آه نعم برضو في مسألة تمييع الوصف الشرعي للأمور بعض الإخوة أرسل إلي بعض المسائل الحية مش عارف أجوابها إزاي إنما على كل حال نحن يجوز لنا أن نتعاون مع الكافرين زي حلف الفضول نتعاون معهم مثلا على كف الظلم نتعاون مع غير الملتزمين بالإسلام على على الذين ينهجون منهج آخر كحلف الفضول ولكن هذا لا علاقة له بالعقيدة كذلك في حلف الفضول اللي هو شهده النبي عليه الصلاة والسلام هو لم يدعو إليه لم يحاول أن يصنع جهودا في الأمة لصناعة هيئة تمنع المظالم لا ده أنا مش شغلتي أنا همومي دعوتي إنما إذا دعيت ولذلك حتى في انقاذ المسلمين يعني بلال بيتعذب هل ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل هيئة لإنقاذ العبيد لا وإنما اللي يقدر يعتقه أبو باكر راح يشترى وأعتقه خلاص إنما النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع أموالا من الصحابة وقال لهم تعالوا نعمل عملية أن اللي عنده 10 دنانير 20 دينار 100 دينار ونجمع ونشتري عبيد وننقذ ونقذ لا ما كده المسلمون لا يبذلون الجهود إلا لحماية الدعوة وليس لعمال الاجتماعي ولو كان مثل هذا حتى عندما النبي عليه الصلاة والسلام طلب الإجارة قال من يجيرني حتى أبلغ دعوة الله يعني أنا, أنا, أنا طالب حماية للدعوة يجيروني لابلغ دعوة الله انما انا ادور على مثلا لجوء السياسي انتم عارفين انتم طبعا يمكن ما تعرفوش الحكاية دي لكن اللجوء السياسي في القانون الدولي من ضمن شروطه ان اللاجئ السياسي لا يمارس نشاطا ضد الدولة اللي هو جاي منها اللي هو لاجئ منها يعني واحد مثلا من بلد بيظلم فيها واخرج منها ولجأ عند بلد تاني شروط اللجوء السياسي انه ما يعملش اعمال ضد الدولة اللي هو خارج منه ده الشروط الحالية الا لو دولة بتتبنى بقى انها عايزة تسقط نظام ده تبقى مسألة دي مخالفة اصلا للقانون الدولي الاسلام لا يعرف هذا اللجوء الذي يجعل الانسان يبيع دعوته ولذلك كان نبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول من يجيرني يقول من يجيرني حتى ابلغ دعوة الله عز وجل الأمر التالي جاءتني أسئلة كثيرة جدا تتكلم أو يعني الحقيقة يقولولي يعني يريد تتكلم في العقيدة غريبة أنا طب ما هو يا أخوانا نحن نتكلم وسيأتي دورها في الخطوة القادمة نتكلمنا حتى الآن عن تمن خطوات من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور أخذهم الإسلام وهم في جاهلية وفي ظلام وفي كفر وفي شرك وفي ضياع انتقل بهم الخطوة الأولى ثم انتقل بهم الخطوة الثانية ثم انتقل بهم الخطوة الثالثة ثم الثامنة لغاية دلوقتي خلصنا ثمان خطوات وفي اللقاء القادم إن شاء الله سندخل في الخطوة التاسعة بإذن الله تبارك وتعالى وسنمضي حتى نرى نور الله عز وجل كيف جاء وأصبح هؤلاء صحابة أصبحوا نجوم الهدى لهذه الأمة أصبحوا مصابيح تضيء للكون أصبحوا نجوما تصطع في سماء يعني, يعني الصحابة إحنا عندنا في في مصر حتى الان كفور باسم صحابة في الاردن في قرى وكفور ونجوع باسم صحابة في العراق في سوريا فضلا عن اندونيسيا فضلا عن سنغافورة فضلا عن, يعني عن السنغال عن اريتريا عن اسمها سيرليون في أقصى الغرب الإفريقي يعني, يعني الحقيقة هؤلاء الصحابة أشرقت بهم الدنيا لأنهم بعد أن أقيموا بهذه الخطوات فالأخ اللي بيقول لي لو سمحت تكلمنا عن العقيدة هذا دوره قادم وقد تكلمت من قبل بس ربما هو لم يكن معي منذ أول الخطوة وإنما أنا تكلمت عن الرابطة بالله وتكلمت عن الرابطة بكتاب الله وتكلمت عن الرابطة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمت عن هذه الخطوات ومع ذلك لازلنا نتكلم في هذه الأمور فنلزم منهج الله عز وجل إن شاء الله أيضا جاءتني بعض الاسئلة تسأل عن ما هو الفارق بين الصدع بكلمة الحق والرفق بمن تخالفه يقولك يعني ازاي اصدع بما تؤمر وازاي الترفق بمن تخالفه نحن يا اخواني لابد ان نعلم ان النطقة بكلمة الحق قد يفسد بعض الناس اقوم اعمل ايه اقوم ما وأقولها في الموضع الذي تصلح فيه ما هو المقياس احيانا بحثت طويلا في أقوال العلماء وخصوصا علماء السلف حول هذا المقياس لأني يعني كنت قد كونت فكرة وكان هذا من أكثر من يعني من سنين طويلة يعني ربما أنا بس مش عايز يعني هذا الكلام كان في اواخر الثمانينيات يعني تقريبا 87 86 88 فوجدت أن المقياس الواضح والحقيقة هناك أدلة كثيرة على هذا هو مدى طاقة المتلقي مدى طاقة المتلقي يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام هناك كلمة لم يقلها هنا إنما بعد حوالي 15-20 خطوة قالها هنا لي لم يقولها هنا وقالها هنا كان ذلك طبقا لطاقة المتلقي ولذلك الله عز وجل يقول فذكر إن نفعت الذكرى يعني حيث تكون مقومات نفع الذكرى بقدر المستطاع متحقق فالنبي عليه الصلاة والسلام لقي امرأة فقدت ولدها فقال لها صبري فقالت إليك عني امشي يا جدع انت من هنا إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي فسكتا ومضى لعشرين خطوة مشي حتى قيل لها يا ستة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرعت إليه ملتاعة كلمت رسول الله بهذه الصورة فحينئذ وجد أنها يعني أصبحت محرجة متألمة مكسوفة من اللي عملته ففرصة أن تستجيب فقال لها الكلمة قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى بعد أن صارت مستعدة أيضا لما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشرتك الأقربين جمع أقاربه في بيت وصنع لهم طعاما عزوما في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام دبح وعمل طعامه ودع أعمامه ولد أعمامه والبلد وال... وأعد في المنظرة ولا المضيفة ولا الدوار ولا أعد وعمل ولما خلصوا أكلوا واتباصطوا كل شيء جاي كلمهم اذا بهم فيرين انت عملت وسويت وما اتى احد القومه بمثل ما جئت به فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام سكت تماما لحد ما القعدة خلصت وقاموا روحوا ومشوا وباحدين فوت شوية مش فاكر قد ايه يوم ولا يومين ثلاثة يعني وصنع لهم طعاما يا سلام ما قالش العزومة بازت صنع لهم طعاما أعظم من الطعام الأول كمان عزومة تانية وجابهم ودخلوا فلما دخلوا وطعموا أصابهم بقى يعني حياء الرجال من الرجولة إنه ما يصحش إحنا الرجل بيعزلنا ونروح نشتمه في بيته ونمشي نسكت فسكتوا يسمعون هنا تكلم ما أكرمك وأحلامك وأعظمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوهم سكتوا خلاص متهيئين تكلم قال لهم يا جماعة إن الرائد لا يكذب أهله والله لو, لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم ولقد علمتم ما أكذبكم ده أنا الصادق والله يا جماعة لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون وظل يدعوهم إلى الله عز وجل انتهازا لفرصة أن صارت الأرض معبدة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كثيرا أنني عندي بعض الأخوال بعض الكلمات لو حدثتكم بها لكذبتموني لو, لو كلمتكم فيها هتكذبوني قال هذا الكلام فأنا مش هكلمكم فيها حتى تتهيأوا وقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لسه طالعين من الكفر جديد لو قلت لهم الكلام ده دلوقتي هيكذبوني كنت قلته لهم يبقى إذن ينتظر حتى يصير الأمر هذا في الدعوة هذا في البيان هذا في نقل الناس إلى الحق النبي عليه الصلاة والسلام قال أتذكر يا عمر لما أمرتني أن أقتل فلانا فأنا قلت لك لا لن أقتله بل سأحسن صحبته لو قتلته انا يومئذ استجابة لاقتراحك لحمرت له أنوف كان في ناس ثارت وثارت علي أنا وعمل الثورة علي لو أمرتهم هم اليوم أن يقتلوه لقتلوه هاي بإذن الفكرة أن طاقة, استي... طاقة المتلقي على استيعاب الحق مسألة مهمة فإن كان مش مسألة أن أنا أقيم عليه الحجة وخلاص إلا إن وجدت أنه لا فائدة إلا أن أقول له وهو رافض على كل حال فإنني يعني أقول ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وجد بعض الأمور لو لم يقل الحق يحصل فساد لا خلاص لازم يقوله بقى. يجي واحد يقول له يا رسول الله أنت أمرت أن يمر الماء من غيطي للغيط اللي وراي عشان الغيط اللي وراي ذا بتاع ابن خالتك فقال له سيمر الماء ولو من فوق ظهرك لأنه حقه هذا حقه حقه ابن خالتي يهودي مسيحي نصراني مجوسي كافر ده حق مرور الماء عشان السقية حق الري ده مسألة مش ممكن موجودة في القوانين المدنية والزراعية في كل أنحاء العالم الآت فلذلك أحق الحق برغم هذا عمر بن الخطاب شايل صحف أهل الكتاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له ارميها لا تقرأ فيها لو كان اخي طبعا ما قالش ارميها إنما يعني قال له لأ نهاه يعني ولو كان أخي هذا موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع وجد صحبيا يلبس خات دبلة دهب دبلة الخطوبة ودبلة الجواز وعليها اسم الزوجة وعليها التاريخ خاتم من دهب فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الخاتم نزعه من صباع الرجل ورماه في الشارع كده. قال يعمد أحدكم إلى جمرة من من النار فيجعلها في إصبع فالحسن لأن هؤلاء يتلقون يستجيبون ينتفعون ولو ترك البيان وأخره عن موضع البيان لفسدوا المسألة فيها فقه فإن التبس على أحدكم فلو سمحت يسأل حد من العلماء أيها الإخوة أه أه طبعا تلاحظون مساله اختلاف يعني الحقيقه الصحابه الاوليين المسلمين المسلمين الرسول ومسلمين النهارده مسلمين النهارده قضايا الاحباطات جايه لهم من من مسائل الحب مثلا كان بيحب واحده وهجرته والبنت مش راضيه تمشي معاه وبعدين اتخطبت لواحد ثاني وابوها جوزها له عشان هو جاهز اكتر منه وواحدة تانية علشان كان عايزة تتنقل لشقة تانية وواحدة مش عارف وتلاقي أسئلة عن الكوتشينا وعن الـ عن الـ الاختلاط وعن الشغل الفلاني وعايزة أحصل على الدرجة والكلام ده ف... فيعني المسألة وهكذا أيها الإخوة يبقى لي كلمة هامة جدا الحقيقة تتعلق بسور القرآن ربما أرجعتها والأخ حمدي كان قد أبلغني أنه باقي خمس دقائق فأنا اتدخرتها للدقائق الأخيرة لذلك سورة النمل سورة النمل أنا عايزكم لو سمحتوا شوفوا إحنا بقلنا حوالي خمس ست محضرات بنتكلم في إيه علشان تعرفوا إنه هذه هذا المنهج موجود في القرآن ومجموع فيه أيضا بالكامل و... يعني فقط أنا أدعوكم أن تقرأوا مثلا سورة النمل صفحة واحدة في سورة النمل ستجدون كل ما قلته مجموعا فيه ثم سأدلكم على صفحة واحدة أخرى من سورة القصص ستجدون كل ما قلته مجموعا فيه يعني أنا لكم مثلا بسورة النمل لتعلموا بس أنه منهج حتى جمعه الله معا في القرآن يعني مش واحد إنما أشوف مثلا تجد في سوره النمل في صف ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون اللي انا قلت لك ويقول تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفس ظلمًا وعلوًا انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهذه العمى عن ضلالتين وترى الجبال واقع ده بيتغير تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب ومكروا ومكر ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين وقل الحمد لله سيريكم اياتي فتعرفونها وما ربك بغافر عما تعملون هذا كله موجود ولذلك هذه الايات في مثلا سوره النمل روها في الايه 70 واللي قبلها واللي بعدها ايضا تلاقي في سوره او الشعراء كمان على كل حال هي اية الشعراء والنمل والقصص والروم ستجدون هذه الصور الاربعة المتتالية ستجدون دائما في صفحة واحدة تجمع كل ما قلناه في الاربع خمس محاضرات معا لتعلموا انها صورة القصص مثلا يقرأوا الاية رقم خمسين وما بعدها وما قبلها فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وإحنا شرحنا الآية دي أيها الإخوة بهذا أكون قد وفيت بقدر الطاقة وأسأل الله أن يغفر لي يا رب العالمين هذا القصور هذه الخطوة وأجبت على ما تلقيت وأجبت عما تلقيته من سئلتكم فيها وفي اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل ننتقل الخطوة التالية ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه وأذكركم بالدعوة الصالحة لأهل الصومال وأقول إن علاقاتهم قد تكون عن خير وقد يكون فيها شيء من الخلل أو شيء من هذا القبيل لا بد من دخول العلماء كما قلنا بالأمس وأن نحسن الظن بالموجودين لأنهم أهل دين وعقيدة وأن نجعل تدخل العلماء عاصما إن شاء الله مما يقع على نحو ما فصلته بالأمس أسأل الله أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى وأن نمضي يا ذا الجلال والإكرام في خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور مضيا يأخذ الله بأيدينا إليه اليوم إلى أنوار الإيمان يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh.